le le عياد, عياد, ميلاد, ميلاد, عياد, عياد, يا هاي العواطف والسرور معيد الكون شاف ابتسامة عيد بشفاف اللي حبوه هاي العواطف والسرور معيد الكون شاف ابتسامة بشفاف اللي حتى الحمام بهالفرح والذكرى مجنونه طارب هدي يغازل عيون اللي يالو خريتاج تاج الريتاج من جد الجنان يستقبل امواج امواج نفحات الحناء يتحرك الوجدان 15 شعبان 15 شعبان يا ما احلى السهر la ya la ya bimoo albashar yelghat elmtawdat bmosta'a elsha'ban ور فاطمه تهن الموالين رقدت الطش فوق البشر وردور ياحيين هنيا لا تحضر فاطمه تهن الموالين رقدت الطش فوق البشر وردور ياحيين تفل دعازين اكثر في حضره حسين يا حنان الليلو يوقع للمحبين عطينا ميثاق ميثاق حد يوم الوعاد شيع مشتاق مشتاق هالليله لنسعى لنزعل بحسان ب 15 شعبان 15 شعبان يا محلى السهر فشار السها يا عبير الليل زف احلى الاماني سيف القطار توجه برحلت فاني يا محلا الوفا وقدمتها اني ليله هدا يومي سر منها ثاني ليلة فرح افراح وشموع وسماء قرقداح <تصفيق> قداح يا لون السحان <تصفيق> ليلة فرح ويمال 15 شعبان 15 شعبان يا محله يا محله السحان <تصفيق> يا انسان السودان ومسطع الشعبان ومسطع الشعبان يا محل السهر هل ليله هل ليله محل السهر واحنا بنسعى نحسينا بشغف تبعت تحيات صوت الهلاهل بالسماء تعالت اصوات حسين ارديبه بشغف تبعث تحيات صوت الهلاهل بالسماء تعالت اصوات نلب محاسن احنا رسمنا ابتسامات وتبعتي لتبي كل الهب لكن السماء تعالت اصوات اصوات بالدمعه هدت ومكبر الله نوار طلعت حتى الشمع فرحان في 15 شعبان في 15, 15 شعبان يا محلى السهر ليل ميلان على الشعبان مصطعى كلمات والحان خادمه الحسين الشعر ابو محمد الحميداوي اداها مولى نذير الرماحي الاخراج والهندسه الصوتية فؤاد عراجي